الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت نفسي وليقل لقست ومنها أن يسمي شجر العنب بكرنا لها عن ذلك وقال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة وكره أن يقول الرجل هلك الناس وقال إذا قال ذلك فهو أهلكم وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان فقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا بل وهو أقبح وأنكر وكذلك أنا بالله وبفلان وأعوذ بالله وبفلان وأنا في حسب الله وحسب فلان وانا متكل على الله وعلى فلان فاقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله ومنها ان يقال مطرنا بنوء كذا وكذا بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ومنها ان يحلف بغير الله صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد اشرك ومنها ان يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا ومنها أن يقول لمسلم يا كافر ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاة ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي ويقول الغلام لسيده ربي واليقول السيد فتاي وفتاتي وليقل الغلام سيدي وسيدتي ومنها سب الريح اذا هبت بل يسال الله خيرها وخير ما ارسلت به ويعوذ بالله من شرها وشر ما ارسلت به ومنها سب الحمى نهى عنه وقال انها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد ومنها النهي عن سب الديك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ بالصلاه ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به كل هذا من دعوة الجاهلية ومنها تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء ومنها النهي عن سباب المسلم وأن يتماج اثنان دون الثالث وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسم مرأة أخرى ومنها أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت ومنها الإكثار من الحلف ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء ومنها أن يسأل أحدا بوجه الله ومنها أن يسمي المدينة بيثرب ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امراته الا اذا دعت الحاجه الى ذلك ومنها ان يقول صمت رمضان كله او قمت الليل كله والحمد لله رب العالمين